وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اقضِنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 لَنَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابًا نَّاءُ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ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 فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ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 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.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 ومكروا وَمَكَرَ الله والله خير الناكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 جاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 ايمت ولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لا تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 كلا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم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 والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ الْغَيْرَ الْإِسْلَامِ لِنَفْسِهِ فَلَنْيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم واولائك هم الضالون الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون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 من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فَمَنْإِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَفَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ عَنْ وُجُوهٍ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا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 وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعله من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوما ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 بلاء تصبر وَتَتَّقُوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مساوين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم ب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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين.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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 اِتَّصِلُوا وَلا تَلْوُنُوا عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ رَبُّكُمْ بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ولَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِأَتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظًا الْقَلْبَ لَفَضْوٌ مِنْ حَوْلِكَ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 وما كان لنبيٍ أي يغل وما يغلُ الَّيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير كن درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم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 قل فَدَرَ أُوْعَنْ أَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى أَظْهُورِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَجْتَرُونَ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 وقعتوا وقتلوا لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ك تقلبو الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس